بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشعود قتل أصحابه النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما الارض والله على كل شيء شهيد ان الذين يطعنوا المؤمنين ولو جري من تحتها الأنها، ذلك الفوز الكبير. إن بطرش ربك لشديد، إنه هو, هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور. المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرء